بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلان رن ذات لهب وامرأته وامرأته حملت الحطب fi jidaha habbun min nasad